فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مَا فعلتموا نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير مبين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 اِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ فَذلِكُم مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا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 ولا نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون